نفسي من وطئ الثرى نبي الهدى بحر الندى سيد الورى بنفسي افدي من وطئ الثرى نبي الهدى <متجس> الورى <سؤال> ختمن نبينا الكرام جميعه حبيبا على وحي ربه وتنزيله القرآن عسمة من قرآن أتاه أمين الله جبريل جهرةً وَكَانَ لِلرَّبِّ الْعَرْشُ يَوْمَئِذٍ فِي خِضْرٍ وَأَسْرَى بِهِ الرَّبُّ الْعَظِيمُ إِلَى الْعُلَى التقديم في كل حضرة معظمة مرفوعة القجر والذراء خليل صفي الله مختار قربه جَرُوم حَبِيبِي رَسُولُ اللهِ إِنِّي نَزِيلٌكُمْ عَلَى بَابِكُمْ أَرْجُو ضِيَافَةَ حَبِيبِين رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي عَبِيدُكُمْ فَغِيرُ ضَعِيفٌ لَا أُطِيقُ تصبرون. Habibi rasul Allah inni salilukum wali rahimun yadrimuha kullu كشفي مهم في مرابعنا قرون حبيبي رسول الله قادته فرقة مضللة ليست لنور الهدى ترى حبيبي رسول الله كن شافعا لنا إلى ربك الرحمن أحسن من براء فَسَلْهُ لَنَا وَادْعُهُ لَنَا أَنْ يُهِيثَنَا وَيَرْحَمَنَا إِنَّ الْمَعَاشَى تَكَدَّرَا بِجَدْبٍ وَكُحْتٍ قَدْ تَمَادَى وَفِتْنَةٍ وَجَوْرِ الفطقل كل بالحر فسنو تعالى يبدل الجد والغلا بخسب ورخص في المداينه والقران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 بل كن في كل ما وصل لي على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كل ما بارك mit os alam i lawint وتمت وفاء الحمد لله ختمها عبيراً ومسكاً للوجود معذراً وتمت وفاء الحمد لله ختمها عبيراً ومسكاً للوجود waqtirama ya rasul allah undur